وَمَا أُبَلِّْأُ نَفْسِي إِ النَّفْسَ لَأََّ رَ إِ النَفْسَ لَأََّرَةُ بِالسُِ إِللاا مَا رَحِمَ رَبّ إَِّ رَبِّ غَفُور الرَّحِيم وَقَالَ الْ المَلِكُُّونِي بهِهِ أَسْتَخْلِصهُ لِنَفْسِي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 میل پارف پارف لہر جہزم پہ اخلت تھی پل کئی عَنْهُ سن فل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 من امیند امن چلو پیل کم کم امی کم پہ وا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 قال أُرْسِنلَهُ معكُمْ حتىََّ تُؤْتُون مَووسِقَم مَِ الل قالًا أُرْسِلَهُ معكُم حتىََّ تُؤتُون مَوسِقًا مَِ اللَّ حتىَ تُؤتُون مَْوسِقًَا مَِ اللَّهِ لَ تَأْتَُّن بهِه لَتَأتُنِ بهِه إِللااأَ يُحاقَ بِكُم وَلَمَّا آتَوْهُ مَوْوسِقًَا قَالَ اللهَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِييل وَقَالَ يَبَلَ لَا تَدُخُلُ مِ مَا بِواحِدِ وَدُخُلُ مِنْ أَبْوابِ متَفرَِقَه وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْيد إن الْ الحُكمُ إِلَّا للِلههِ عَلَ تَكلت عَلَيفَييتَوَككلِ المُتَكون وَلَمما دَخَلُوا مِن حَيْثُ أمَاهُمْ أَبهمْ مَا كانََ يُغْنِيعَنْهُم مِنَ اللَّهِ مِن شَيْ مِن شَيْء إِلَّا حاجَةًَ فِي نَنفسْسِ ي عقوبَ قضاها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 وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ قَالُوا تَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَالِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَوْمِ في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأقد أخاه في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وخوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم تم شو مک نو اما أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا شیف إِنَّا نَرَاكَ مِنَ محسو هُنَا مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَا وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَرَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ موسی پہلوترو کمپلویاد و شہلیل بل وا دیک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 ولا تياسوا من روح اللَّهِ انه لا تياسوا من روح الله انه لا تياسوا من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز, يا أيها العزيز وَجِئْنَا هَذِهِ بِضَاعَةٍ مُزْدَادَةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أئنك لأنت يوسف پم ملین انہس انجرل میلو تم موہین پڑک ملین وی قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي بصيرا بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ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 ربدیل گپو وقال دخلو مصر سوئی شاء الله وش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 أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألفقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكون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 مشرقی قبل کے جل اَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرُضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِنُونَ حَتَّى في قصصهم پدی ولری لسل ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يدي ولاكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ا <تصفيق> لام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 وَسَخَرَ الشَّممسَ وَالْقَنَرَ كُّ يَجرْيل لأجَل من مسََّ يُدَبُِّ الأمرْر يُفَصللُآياتِ علَّكُم علَّكُمْ بِِق إغَبّكُمْ تُوقِنون وَهُوَ الذيذ مَدَّ الْ الأأَرْرضَ وَجَعَلَ فِيهَا روواسِ وَأَنْهار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 يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم وَإ تَعجَبَ فَعجبَُ منْ يقَلُهُمْ أَإِذاَا كَُّ تُراضًا أَإِنَّا لَ فيِي خَلْقِ منْ جَديد أُلائِكَ الذينَ كََودِ رَبِّهِمْ وَناائِكَ الأأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِ وَأُولائكَ أَصْحَابُ آارِهُم فِيهَا قَالدُون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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحلل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بالإقدار آلم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم من أسر والقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه, يحفظونه من أمر الله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 هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَقَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَانِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُم مِّن دونه قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُوْلٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْءُ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 وَالَّذِينَ يُصَلُّونَ مَا نَرَى اللَّهُ بِهِ ۚ أَيُّ يُصَلُّ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَدَّرُوا بِتِغَآءٍ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ والملايكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والَّذِينَ يَقُبونَ أَحْدَ اللهَّهِ مِ بَعدم تَافِهِ وَيَقُطَعون وَيَقطَعون مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أي يُصَلَ وَيُكْسِدونونَ فِي الأرض وَيُفْسِدونونَ فيِي الأرْرضونَائِكَ لَهُم الْعْنَة وَلَهُم سُ أُد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 الذين آمنوا وتقمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتقمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تقمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب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 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَأَنَّهُ وَقَائِدٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ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 لَم عذاب ف الحياةِ الُّنْيا وَلا عذابُآفرَِة أَشَّ لهُم عذابُ في الحياةِ الّنْياَا وَلا عذابُآخرِةِ أشَّ عذاب عذاب وَما لَ مِنَ اللَّهِ مِ واق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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّنَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم بسم الله الرحمن الرحيم الف <تصفيق> كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراق العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين, وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآياتنا أن أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إن في ذلك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 جاءتهم رسله بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا, وقالوا انك صرنا بما اسلتم به واننا في شك مما تدعوننا اليه مريد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 قال إن أننتم إلا بش مثلنا تريدون أن تصددون تريدون أن تصدونعمما كان يعبد أبنا فأتنا بس القانم مبين.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 وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُرُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آبَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 مِمَّ وَرَائِهَا جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِنَيٍّ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غليل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 وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْقَانٍ إِلَّا أَمْ دَعَوْتُكُمْ إِلَّا أَمْ دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم فلا تلوموني ولوموا ما انا بمصرخكم وما امرت بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم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 ألَ تََكَي خَضَرَضَ اللهَّ مَمثلًا كلَِمَةً طبَةً كشجرة طيب كشجرة طيبَة أأَصلُهاَا تذتُ وَفرلهاَا في السَّماء تُؤت أكُهاَا كلُ حينٍ بإذْنِ رَبّهَا وَيَبِْب اللهَّ الأأَمْتَ ل لِم الناساسِلَ عَهُم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 وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ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 اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ رِيَازٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ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 وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قريب الى اجل قريب نجئ بدعوتك ولنتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم, ما لكم من زوان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مُخْلِفَ وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ في الْأَصْفَادِ سَتَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هذا بلاغ للناس وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ